سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعاً، لا رأيته خاشعاً متصديعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس علَّهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي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 المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخاص البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم